الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالات شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقصر لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام